إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا هُوَ بِالْهُدَىٰ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِرْفَدُهُم مَرْهُودًا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا, إلا من